إخواني المؤمنين ومؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبر الله سبحانه وتعالى من الصيام والدعاء والقيام وجميع العمل الصالحة أعوذ بالله السامي العالمي بسم الله الرحمن الرحيم الله معلمنا ما ينفعنا ونفعنا بمعلمتنا وزيدنا علما ورزقنا تصبيقه وتبليغه والعمل به ترض عنا رب يغفر ورحمه وتخير رحمين وصلى الله على سينا محمد وعليه التنتيمة سبحان ربك قبل اسم المصحف صدق والعالمين اعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا يقول الله صلى الله عليه وسلم في محكم تنزيله بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء في اليوم ومن شاء في اليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيتوا يغاتوا بماء كالمهلي بيس الشراب وساءت مرتفقاء يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقاء ويقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لا نفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربهي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويقول حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطعا للمظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خادرة والله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحمد الله صلى الله عليه الحمد يليق بجلال وجهه وعظم سلطانه أن نحمد رب العالمين نعم لك أنا من غمسين ديسن نعم ظاهرة وباطنة أكبر نعم رب العالمين السودانة الحمد لله أنت في عشر أواخر من رمضان رب العالمين السوداني 18 الاوائل ربي يجي ديس ان من مغفورين لانه وله مغفره وله رحمه من المرحومين وكذاك رب العالمين السوداني 18 الثانيه ربي يجي من مغفورين وكذاك رب العالمين في 10 يعني الاخيره هذه ربي نجمع معتوقين من النار نعم فهذه فرصه لا تعوض ديك الفرصه اللي دي كان دافي عزيز غفنا الله يقولون أننا أتنج إن شاء الله سأعني الطفء الرمضة اللي مالبادة والعمر فهكذا الله سبحانه وتعالى يكرمنا بهذه النعمة أتنشكر إذا أتنشكر أستعت لأن الحمد باللسان والشكر بالأعمال أدبين النعم والنزناد في الأعمال الصالحة خاصة في هذا الزمان زمن المغريات، زمن الفتن، زمن الأحوال زمن ضعف الإيمان فلماذا حتى الله سبحانه أغني قبله وأغني لأن الله صحيح غني نحن نتواضع نحن نسلسي مانا غير رب العالمين نحن نسلسي ملق رب العالمين سيغن دوجه ديم سلمان تدني عمتاز على في اللحظة التي كنا نزاد فيها اللحظة التغن تلالة كان يزاد معنا كفار كم زادوا معنا في تلك اللحظة من نصارى من يهود من مجوس من ملحدين من أجل أجلال نشتشد قلت الوالدين ديم سلمان توحدنا ربي تبع النبي صلى الله عليه وسلم ها والاذان فوق راسك تسمع الاذان نعمه تمنشت فهادي نعمه يجبد ربي ثم الدين نعمه اما الخير والشر ها ربي ثم يسفتنا ونبلوكم بالشر والخير فتنه اما الدين هو نعمه اليوم اكملت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا كمل الدين هي نعمه بالله بناد رب العالمين يوفق تشاز كمال الدين يعيش في نعمة ولا يكون له الحرش في الدين هذا الجربي راحة في الدين غرسل قوة تعطنا ربي غرسل قوة وزوالة مشيدة غرسل قوة الدعوة لله غرسل قوة إقيام الليل غرسل قوة قوة غضل بصر هذا غزل قوة وجد عبد المشقة خضر أسكمال الدين غرسل الإيمانيات والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق بسم الله أعصد جزء من أجزاء الدين يصبع عنده المشقة في الدين الدين هذا المشقة يغزر الغرام وكيف يسلقه إذا كانت تفوع وكيف يسلقه لماذا يسلق كل كمال والدين أنك تسيارتك التاكسي لا يفابل يأتي بها يأتي بها يأتي بها أدمار النياد المشقة تخمضت من ذلك الروسات خاصة من تجرس سبيت لها كاملة كل شيء قارش لك يغداء أي فاياج وسد أي بهزة وسد أي معرض يزدين للشمرية تمنيت كنت تستطيع التحديد من الناس يا عدد كمال الدين ولكننا في الدنيا والذي وحدنا لأرنا أعداء رب العالمين يسميه أعداء والعدو الكبير لنا رب العالمين لن يجد العدو يقول لنا الشيطان لعنه الله ربنا يتخذوه عدوه تششلنا العدو وقالوا العدو أنت الشيطان فهذا الشيطان إلا يحزدانا هذا المعنى يتمنى من نعم تونتس وشي حسد غرش الدونات رباضي سلتخفش الدونات تتل هيديس اشي حسد غرش عمال الدين عمال الرسول صلى الله عليه وسلم تاز التمجيدة توضع برتمجيدة اشي حسد غرش سونة الرسول اشي حسد غرش الدعوية الله اشي حسد غرش زيارة الرحمة اشي حسد غرش الوات القرنة اشي حسد ابي التجايشي قلن سبابيت لكذا ادوب لعنه الله هو الح وكذلك موجود عدو من اعداء اعدائنا هي نفسنا وهذا في الاثر أن النفس اشد من 70 ابليس النفس تجل جنة يمر رمضان كان تقنين بكلام الرسله ما في اول يوم من في اول ليله من رمضان تصفت الشياطين ومردات الجن ولكن انت فيت المشاكل طلع ما الشيطان وجاب الشيطان سمعني زين الشيطان مصفت مردات الجن كذلك مصفطه إذن منايو التجل مشاكله النفس النفس يتلجاج البنادمه فرب العالم سبحانه وتعليه يبينا بالتوضيح كيف نجمعه لأن النفس هذه والعيد بالله كيف نجتهد في تسكيتها في طربيتها حتى تترقى حتى ربعني باللغشالة هذا النفس مؤهل لدخل الجنة لأن ابن أدمه بدعص النفس أماره بالسوء تمرت لس الشر ثم بدأ يجتهد غفظ تزكى الترقيك الدراشت عاتب نفس لوامه ادعى التلوم تزيدك الغلطه تدي على ربي ناضي على كنحد ناضي يظلم تحسك نشاجي شي قارس با التشي وين بالتمي وين ما تدخي كمل يخالف التراطات يجدي على منا نجدس فالتراقات نفس النفس م... مؤهله لدخول الجنه وهي النفس المطمئنه مطمئنه في الله نشكر ربي الحمد لله زدنا ربي لنتنزل علينا الرحمة رب العبيد كان في الملأة الأعلى الملأة تستغفر لنا مداما كان في بيت الله سبحانه وتعالى الملأة تستغفر لنا اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم ما دمنا في صلعنا ما لم يحدث فهذا النفس المطمئنة هي المؤهلة يدخل الجنة إننا ربي بعد عودة بنشرجهم يا أيته النفس المطمئنة يرجع إلى ربك رادية مرضية فادخولي في عبادي وادخولي جنتي يعاد البغنوش ان شاء الله نجتهد على انفسنا حتى ودرجتو مادام نفسيتك زدات لا تسمعين في عمر الله تقلق اقيمي في مجالس الذكر والعلم تقلق على زمن القران لاش وصل القومات تصبر لاش وصل القوات تدرغ في طوانك فهاد نفسيتو فمن أسباب يعني تسكيه هاد النفس اول شيء نفيه ذات ربانو شان نفى ان فيمنا ماشي يقري تاج هو الله سبحانه وتعالى كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو مخلوق ضعيف محتاج, لا يكسب لا الله يكن بيده الخلق سبحانه وتعالى بيده الرزق بيده الملك بيده النفع بيده الضرر بيده العزه بيده الممات هو الله سبحانه وتعالى ونحكي من ولا يقلشنا لو ديبو الشاسور يقل أنا عد باراليزي في لحظة من اللحظات يأتي ملك الموت يدي برنشي الروح أنا نصبح جدا هميدا موجود العين موجود العظام موجود الرجلين موجود اللسان ولكن لا نتكلم لا, لا نبطش خاطر ربي يبي الأمرس. يسوف الأمر الصغر لنا الأمر ربينا للروح الروح تبتع عند الله إليها للله ديبو ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كلشي قار معايا كلشي معاس 10000 10000 صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم طايعين النبي صلى الله عليه ما امر طبق كنا سين يلا بسم الله شت قريش شت شراكتهم شي لا شراطه ديالهم ففتحت مكه بيد يرقد دم حتى قريش اننا اليوم واليوم وليو مرهم ملحمه غرس النبي صلى الله عليه هذه جناني يخص جوديس والدقي مقرشه وتتجن جنى بيصصله ما تصحابش تدزوان يعني كل تدنا ولكن خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم اليوم يوم ملحمه يوم ملحمه السن رحمه خاتم الملحمه خاتم السيوف خاتم الغرب خا. ربي يجزنا مغمد ربي يجزنا تكره جهنم مدني ربي يوزن من, من النور من الغفلة آه. هو سيراج مونير رحمة للعالمين للإنس والجان إلا أنتقم الساعة صلى الله عليه وسلم سيت وفتح كل شيء يريد ربي وليني الغاشيك وليني مدو وليني الصحتك وليني نشي إن الحمد لله وحده نجزة وحده هزم الأحزاب وحده أعزة جنده وحدس شين قلت بلقي شين تحصل نشي اختاربي يورد لبك سلام تقرايتي جغرافيا سلام تديغان اه يوردك دروشه سلام تسيارتي السودان اختياسي دروشان سلام تبلوت بالرب <سلامت البرقى> <سلامت يهوىحرق> ما ماما كوشاني يا ربي وانت حرك قول ربي اللي كانت توخرخ فنجال الذكرى اللي كانت توخرخ فنجال امه ما دام ذكر الله فوق الارض ما المؤمنين متقين قائمين الب... يعني القانتين لارجعنا منهم رب العالمين وبقى هاد يبقى الريال خاطد السلاح خاطد العسات خاطد الغاشي والو أمر الله موجود الدين موجود حتى الكفار حتى اليهود والنصارى نتعاشا الضررني مسلم اننا الرسول صلى الله عليه المؤمن لما سقي الكافره جرعه وكالما هو الداكرين المتاقين المصلين الدعاة إلى الله وكالما هو صحيح شربت مال القول الكوفة ربما هو يقينه من يكمل آخر إنسان يذكر الله آخر إنسان يصلي آخر إنسان قلبه متوجهي الله سبحانه وتعالى الله يضمن هذا كل ربما محتاج يضمن ويبقى فيه على قرادسيا لا جبال لو تقبلها لا تمشوهرت كون على شيء ما بغبرة لا كيما وصلنا ريب كليشواه اش نتي تم ما شي فقراء شي محتاجين قبل ما نريب نتنصل الزاب اتش الكوادر اتش القفالي اتس الزارنا و علاه واش هاد الفرع واش تقلعت الا واش شي ولاد الشرو الردم يلاه غالب يا الكلي كرونشان ما رب العالم يد سوق حق داو الرخص لا لا زوت قبالاس لا قصورس كل شديد واللاش حديق لا تكرم لا تشمر هو المؤمن الله يجعلنا من المؤمنين حديقا ربي يتشمر سلامات وليغز الهولو أتشمر دا الدنات المؤمن الله يجعلنا من المؤمنين ربي يعج عزة للمؤمن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فكيف ننفي ألف مع أهلينا أستطيع قدر كثرت الوالدين اسكم تتمز اسكم تتمز سروص كلو وتبدل شي دارتش كلو شي و تعزمت كلو شي و بابا والني رقوقو توتيت يزولو ني شت يقبلوني الشان ربا واش لي نعظموا لأوان تسنننا هذا الجزمية موت تمطط شرك لكي لا يوجد ناس من هو بينا؟ من هو بينا؟ بابا انطرق يزواء يزواء وليستن يقمدوا للشام انعين يزواء ويتقمزوا لحد لا بد بابا يزواء ومما يزواء ويزعلك اثنين ربي انا عاود ان املاق الفردوس املاقا ديما ديما اما دال انعين يزواء تعددت الأسباب والموت و... واحد كله درس جنة واش من لاضات واش من تاريخ واش من دورة واش من تانية يموت يموت خاطئ فلان خاطئ واني خاطئ لك سيدو خاطئ لك لا خاطئ ديابيت لا جالي واض ربعون شو يقيل اليقين كانت عليه قبل الموت آه. حتى ان شاء الله واتسل كريسي زناننا واتسل كريسي مدو لا اديش لي كليزمي والتضين نوتشد في دار الوقت ايقعد يغن اول لاطونسيون اه مي يسبقنا ربي يسبد الدين ايتا لاطونسيون مي جريسيون دو شيم الغنائي... اي لاطونسيون متشددات القض الغناي الغناي الجور د الاسلام جون ايتا بابا وليدات 40 عام 60 عام عمرك دير ولد الجمعره تراسو تاع دارت واش راني هذه اللي ما ولادي مش ربويني وتكفت كيف تكفت تويد الدين كيف؟ رب يبتلنا بعد عودة بنساجهم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الله من المتقين الهم منه الهم منه ما شيئا والرطار وانه نغد شاء الله نسوي في الدين تدارت القرآن في البيت كلام الرسول في البيت الحياة في البيت ذكر الله في البيت آه؟ وأولادنا في المساجد وأولادنا في الدعوة يعل... إلى الله تعال لك كلمة ربي وش عالية كبابة ولا غير دبرتها دبرتها كالتصانيات يقول تب في سيكلياتياتي فانجلي مالي بي كيف أربي هذا تروان أجلها من خلاق ونسن لهم الدين وأجلها من, من وعديس الرسق نسن التواريع الجسم نسن غرش نتا هو يجنبي لا جي سا ريزيروار ترو شارجي غاني يجنني جي ربي ريزيروار فار زعبت نكوتكوت لا بريزيرابري وني يوسف ريزيروار حافي يورثنا تش كيف كيف هادو ورثن ونا مغامي فقير هذ الززكون شادي يهرغم هذ يقدا هذا شي خاطر رزق استضعاف وشي ست قاص عاوت اديسوال حاميز اديسوال ماترارا اديسوال نيويورك دالبوس خاطي خاطي افكار الرزق, الرزق محدود الرزق محدود يعادوا نعصارو بالرزق والتكر والربا والسرسوس والجرشوات ربعني هذا اشني نربي محدود وتبديه امن شوى مني تي نربيش الجننت وكذلك ذكر ملع بشكل أن نفسية وتنزكى وتنطهر أنظكر المنعم يوميا نسي والسربي مني أو نعم غفنا؟ نعم ظاهرة وباطنة ليس الأول نعمة نعمة الهداية يقنوص أبا هوريرا رضي الله عنه كان يسقط من الجوع في بداية الإسلام لا يوجد فتوحات لا يوجد لشو الحية كان يسقط من الجوع أبا هوريرا يشعر أن يكون من السكينية يشعر أن يتابد وضبط من, من المرض الناس لو يعلم ملك الفرس والروم ملك الفرس والروم بتومارين قلوبنا لا قاتلون عليها بالسيوف راحت لي راهي في قلوبنا راحت الايمان راحت ذكر الله راحت بتضرحات يقعد بالله مو منتقي ما عندهم هالك ما عندهم مشاكل ما كلا رزق تاع يتامى ما, ما رزق تاع حصن النار ما غتب ان شاء الله اللي يتعافى يتحس, يتحس ان شاء الله وقت قليل أصباب ذلك قدّموني قدّموني قدّموني لا خدمة لا قدمة لا شريات لا دعوة لا ذكران لا صلاة لا رمضان اشتح والرديح في الجنة تبدأ وتقدي ابو حنيفة رحمة الله عليه يقل يقن مالك في زمانه أنت ابو حنيفة استوى الحق والسوى الحق ديما تعليد وشتيب الحق هو ولكن لا بد من ذكره وقل يحق من ربكم فمن شاء في اليوم ومن شاء في يكفر. ربنا وشي حق. نصبر بردن الحق. فإن يستغلوا لك غشغة. غشن فيض ناش حبصة. إناس إذا أسيح في كون ربي. وإذا سجنتاني أخلو إلى ربي. وإذا قتلتاني أتمنى لقاء ربي. وإن يجير الله في السيشن الله الله في الموت الله الله الناس ربهم يخطي ربهم يخطي حمال يخطي ربهم يمانو يمكنك السكر يمكنك السكر يتبسيط يحرش يمكنك تحرك يمكنك التوشيد يتضم ربهم يهم الدين لأن المنافق همه بطنه وفرشه وعمر دنيا والمؤمن همه هم واحد همه آخرته ومن جعل الهموم همنا واحدا هذا وهي هم اخرته كفاه الله هم الدنيا والاخره ما رجع الهمنا الاخره كل يقص جات يفكر نهار يرفدك ربعه واش تلقى ربي واش تلقى ربي في هذيك اللحظه فرباع واش ديك المنعم وكذلك النعمه الماديه محاطه بنا اما الحمد لله كلش الحمد لله نفطر على اليز المعده اليز اللهم رقم الحمد للشكر بدل التعامل بدل السبطارات بدل السرومات بدل المعدوات بدل المعامر شاصان حوال واسل لو... لو ليحمد ربي هذه الترزيات مستشفى هذه زور قاعدة قروة من انت يرزي من انك لا من ان من انت ب... انت بيد واقع ادي فخصيني يستغفر يستغفر هذه اشتدر تنسي تبطو اشيدي بصامحي حمارك سامحي لكن غلط رباهم ان شاء الله الله سبحانه وتعالى فنشكر من الجوارح الحمد بخير ربي ديس نتوما القيامه فكيف هذه الجوارح اول شيء أن ديس أمر الله سبحانه وتعالى فنصبر في هذه الجوارح اول صبر الصبر على المعاصي موش الصبر على المعاصي والصبر على الطاعه والصبر على البلاء الصبر لن يرقع وجاب الصبر على المعاصر نستعمل جميع هذا الصبر في جوارح هنا. ربي يشان جاو جوارحه مش كان تعسيس انت ربي ويش كان عصيس انت امانة خط النق تتو خط النو, خط النو. خط النو. انت الرأيك واتجيس امر الله دعت تحسب قديس دعب العالم القيامة ينيلد من يتخزرد متي شطات بالعمر بنت مولف تبرعات تمنع على مع ربي باش ربي حشا ايش ني ميك ابدي سنطق الجواله تطت هذا السواد ونس سنطق علش راه يا ربي وطيه الله كافس وطايم يحشمش يشعل الترتيب يبدا شي شي تتاول يغزر ما يحشمش جوردا سولس تصفيضه شد اذا منس سفوراس بخموجو عديسس سوسودت تشاريط تي و دي ستريت كل خيرو يا عساياش و نضرب هوش و نتشدي دبا يعاد الجوارح ونحكم ديس ما تقولليش ما تسالنيش كنرد عينيك ويتشيلين رد فمك ويتشيلين اه قوش ويتشيلين واش تشيلها ما عليه وقت قالي غدوه تشوفوا شتسي لي غادي نات دي الناس متاع خذوه فغلوه ثم شحمصلوه كتفجدوا وسلسل ولوه في النار درايه دا ما داش عمر الله ولسي باللي بلاد ولادي شيوش نربي يسكلاب دي شمش مطان بتعبدك ربي ونحكي ما نغدي خاطرني ما الوقت شي خاطر داني شي نربي صلاتي ولو سكي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له والو يقرموا طلبين أتنعبد أسنقد أسندلل أسنوش أسنقع أسنسجد أسنغرت عند ربي خلاف ربي كل ديغة ديسي قنوة لا إله الله قبل كل أحد لا إله الله بعد كل أحد لا إله الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد ربنا في حديث قوصي عبدي أنت تريد وأنا أريد فإن أسلمتني فيما أريد أعطيتك ما تريد وإن خالفتني فيما أريد أشقيتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد إيه إيه وجهت مورد تكوني غير الأمر بسحانة والله غالب على أمره فكذا أول جارحة جارحة العين رباني حتى الطاوة نصر خيانة متوزد تزكتو دائت مقنشرة إنه بابك وليلي بسحر ربي الله المعلم وليلي ربي الله توتوا للين ربي الله بلتلش رش ضالشتوا لش رش يمانوا لكن زروا ياو عودها من جديد في الدوش تسيردت تعلم ليسا من جديد بلتازد قال بابك وليلي من معلم الشيخ وليلي يوهر الجدس قال لي لا الله أزومك لا حيا أنا هذا ستولغ وهذا العين عندما ترغ... تغدغ الباصر من الحرام من... مباشرة بالعالمي كريم أي تعود حلاوة إيمان في قلبي غدر قصدتكم أمو نسلح الحرام مباشرة ديوطة إيمان وليكم هذا أدغد... أدغد... أدغد... غير... غدر الباصر الخير وكذلك الجارحة الثانية إلا أن القديس ربي هي اللسان أنصبر السنة خاصة النساء خاصة الزنان يلسوا يلسوا دي كشدي دي, دي كتله يعني كش انا خفيف تصات الجسادو ممكن توزن 10 غرام ولا 8 غرام صح الجساد اللي توزن قنطه و توزن 8 كيلو 10 غرام اللي يثمر الله تصوت تملك جهنم 10 الله تصير 8 كيلو الفردوس عبان سيس يا عزيزك كذلك ونحكي من ديس خاصه ديس دراسه كتلتي الدار ثلاثه السينفاجه فاش يعني منشر او التغردام او التفسي وانت دارتك ذكر الناس ده وذكر الله شفاء تدرسي ذكر انديس ميدا تمنشر اندي ميدا لها اندي ميدا اتواطر المردس التعيي تدرسي التخلاء التخلاء التخلاء الواشورة الولانتي والعين او السارد او السارد منغن ويسارد منغن ابدأ قعد التقنقن هامي لأن دار غيبة، دار ناميمة، دار تتمنشير ربنا نذكر الله يلسوا يقصوا بلاقة أتنبلاقة في ذكر الله نذكر بها الله سبحانه وتعالى بلد ذكر الله سبحانه وتعالى فتمتوا تمتوا سوء أسنان والثمانشار غير ما ربي أما داني ربيناك دانينا نغم دانينا نغم والكاظمين داني قدم داني, داني, داني غم فاجأ الجناس والكاذي من الغيظة والعافينة عن الناس والله يحبه المحسنين ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور آه. رباني شاء كدم الغيظ في الله لوجه الله آه. فلا أن تقول الله خاصة الغيبة من نشل العباد لن تكسر في العباد والسدب اللي يكون شيء تسجل كل شيء يتسجل ركتكسر بواحد خمار كرامكم الله واحد زاني راك تكسر به تجي حتى من ذاك الشر الديس خص فلان يا خويا اسكع ديال الحسيس يوم القيامه جيبت ربنا بعد عذوب باش وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد المجرمين المنافقين اجين ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا معمله حاضرا ولا يظلم ربك احد <تصفيق> يا هذا جسس خيرك جيبك اش منشرت فيا ياك ها ودي منشرت فيك اعطيني يعطيك الصحه الحسنه نتاعك مصلي هاصيني الصبح الظهر العصر المغرب العشاء طربيح العمره الحج الدعوه قراش نيوش هاصيني دير سنين اللي تجي تصلي دير قريب سن يقدر يقدر اخ هذا هو الونيو المصلي هو زاني ولا اديده العرب عنده المفلس هذا هو المفلس عنده التطفائيت ما حسب المفلس ولا يربيح تحلوت ولا يربيح تجارات ولا يربيح الوزين واجه المفلس وونيو ربوش يقدر المفلس يوم القيامة قدسنا بيدنا بالأعمال رد بي الله بسحول خديما منشرنا سيولن الهان أبدو العليا بي الله تشلس الحسنة ميدن تفضل ممجي كنسر وال ربعد تقطع عندي الأمم البعض تقطع عندي السحابة وش بيه ها ما يتاكد خدمة كور فينا تلاكي شغلنا العمر تشتايع زايد نقصنا هتولس العمر تشولس العمانات يا زمي تجدق العامل أسجد لهم بالاش تجدق استيسر المخت تولي هاد سنداء تولي استيش تولي استفو بالاش كد تفت تجدق الكام يوم ريقل لكن تبعت السيليفون عالوا يوض الكامير يوض الكامير كيف يوض كيف يوض ليس أن يوض نبيد الكوليسة بخير أيها الحمدول هل تأتينا أعمال يوم القيامة؟ هذا يبدأ جاري في السن رب يدري الكوليسات يقع وترني لذي سنطلوهم بغاج يوضعني غردين يوضعني أندى يوضعني مكرد فارغات حسب تظلق حسب تزومغ حسب التجير الخير وترني يبيد خات ربي أربعني فهم يعادنا أنت أو الله سيرسوا خاطر يوم القيامة عندما دعوا الدراجة أديني كون السنة كون السنة ضموني السعودة يرسوا أموني كون بيطتي من دونيت ما كدخت ما كدخت ولا الويولة يا قديسة خاصة نتيزنا السكام الهم من سنة دالها مدن تلات قيمة أمسنا نذكر الله أمسنا تمسيري دين أمسنا لها الله تطمون شمعيك لأن النور لا يشير أربعوني النور ليس المعلومات بدون نور المعلومات لا تاتي المعلومات اه في النور الصنغ نور الله لا يعطى لعاصي يقلح عاصي لا يطلب النور والو بتدني وتدني ادعمت ادعما ولست تتاوي ربي من يتكره ما يتكرى اعما لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وكذلك الصبر يعني على الطع قعدنا ربقات المجاهده قعد عفار يمار باش كنت تمجيده ض دا عفار دارنا نفس باش كتقينا تسل المجرز كل عمل صالح هذه مجاهده دا فكذلك ربوا المش المجاهدين ها باش كذلك كتطيب الذكر اي عمل صالح بسم الله خير خلق الله محمد صلى الله غرسان كان يخدم معاهم يجن لايرات يشرى دايرات يقش معاه حتى دارت باش الشجره يكمل ديبت تنانا الله ونها كانه لا يعرفنا ولا نعرفه من الله اكبر حي على الصلاه تقول دبراني معنسنت نتيش يدقول دبراني تبراني يمعز من الله اكبر لقش ما بقى لا قش ما ضات قشان عرف تفري يقل يقل امروا جار فميز من يد المؤدي للصلاه فيخرج الرسول ما يصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وسلم الى يعني وفاته صلى الله عليه وسلم عند وفاته قبل ما يتوفى هدا لنا السجوم لنا سقاعي مسلمن باش كتظل انت لي ما مصلاش له هادشي بدا يتظلت ادو عليه كتسخنك تصح حمى ينزل للأمان يسبرد سيفاس نزيد دارنس يقار يا ربي باتت لكت الحمس لأمتي وكتلت تغيفي تحمل شيء ولا حملتني صلى الله وسلم ومن بعد ذلك فاقد سامتنا في ثلاثة يفاقد الحمد لله سامتن تسل عباد ينزل تنزل تنزل تنزل تنزل ينزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل يقن الصديق أول مرة إمامين بأمة محمد لأن توليين الحالسي اللي يتورنا يتزلل أبو كر صديق و لكن النبي صلى الله عليه وسلم و لأن يجرح لحده السادس يتسفيده سليمه صلى الله عليه وسلم و سيسيا يتزلط الجماعة الشيء مرأة تحنوت تفرفر تزللت في السنة و انه تفرفر تزللت في العرس تفرفر تزللت تس تيتي ماني تيت تزللت البيليت كل أبدي ما دائما قلت أريده أبدأ ما يرزل البيليت سنترل أوه هل روح الرضابز قاشا تتفور روح الرضابز روح رز الكورنيزات لانش جين تدهو بلا جنى باش تا شي هو البيلييت سونطرات ديرها بكلش نشري البيلييت سونطرات زالت بتتوك زالت نيا البيلييت سونطرات توك زنرب انرب ربعش حق الصالات ممكن ترفد رياضي يرفع الاثقال قال يا حبيبي غزل لي تتكابو يا الله يبارك ما الله يتشمر ٢٠٠٠ كيلو يتشمر ١٦ هتسوفه نتجد ما شاء الله هتسوفنا وجره بصح صلاة الصبح الله أكبر الله أكبر يتغير ويبتل دلدان قدر عن عشرة قرام وتس سيلة وماذا ما نرفع زارتنا باركة رفعت القليل على عجل يرفعت شمر التجربة يتشمر دسارة تقديم عشنا بشهدها استفام زواب ضبر فيه الأصير وستعمرك آه. من صلى الصبح مع الجماعة فهو في دمة الله آه. تصيري روحك نشير السيام جسر صيرانس الجاكران جسر صيرانس ترون نشوفون جسر صيرانس كل شيء يصيري هل شيء يصيرون سنتبتها الله صيرانس لنا ربنا نحفظ إلى الليل صلاة الصبح مع الجماعة ويستسيبوا التلقص للصبح ما ما يكون يترطلش أسهر والصهر والصهر والتقومة والأيل بدأت صلاة الصبح وشتس بجيدة بدأت تقوم الضياد من سولة قيام الليل بس تقوم الضياد تريد وتقوم الضياد صلاة الصبح الصبح مع الجامعة قبل قيام الليل فكيف دي عند الفلام تودايين اغناطهم صلاة الصبح بدأت الغيارة بدأت إيمان بدأت الاستعداد ويقال الله يقولوا سيقن الشاب يكسودت يموت كتمنت باش كانت تقول لا يشعل الترتيب لا يتفرش يقل فيلم نخماش ينسى الزمال يكلمت معه مني يسوفاستطاونا سنقونا نزرع المشوارس يقمد بعد يقل يحوال يشوف فنفغن فيلم يتجور مالا يكلمت يخنك يموتك للحظة نسأل الله العافية يعادل نقود اقود يا حبيبي معاتك رضا يبلو قاعدة يا ويلك النهاية تشتبرش نهما ملكسرين حياتنا عند الموت خير أعمال الأخرى وارتمعها وخير أيامنا أيوبا لقائك شي بلعك سلمنا إن شاء الله لك كل أعمالنا صالحة مثل أنك في الحالة غباش عاون لك اغفل في الحالة غباش عاون لك المصلي ما شاء الله لك اغداعي أطلب أربيك قاعد وحديا لكن سأطلب أربيك في الروح وإن شاء الله في الدعوة إن خاتي قلت شاء الله أرقى الأعمال تجار تحلوش تحرم فلاح تحلوش تحرم ان شاء الله يتفرضي تاع الجيده ان شاء الله تفرضي في الدعوه واش عليت نهايتك ليكسترين عمرك في عمل صالح راك ها مشيت توت في الحاج محمد ربي يرحمه ان الله في طريق الدعوه في طريق الدين في طريق العلم ربي يطفت ها ربي يرحم <تصفيق> رحمه المسلم ان شاء الله كلنا منا مني كلنا منا باش كنوض نتوصفه في الدكان ذكر الله في المصنع ذكر الله ويجي الوزين شغل الغنا الغناء ويجي الوزين الغناء إنها شيء يتقيمين يخد دائما تشعور ويش تقيمين الوزين تجامل يا عب زنزل جدا جدا جدا جدا جدا جدا الله لا أخذ دمان انتقيمين يلبس ويتقيمين حتى دمانه يتغنى الملعونات الكاسيات العريات الارب يغضبها في صنة ما تزين تسيس وزينتك؟ هل تزين تسيس تدرتك؟ الملائكة لا تدخل اللعنة مثل من السماء اللعنة يبتك عن معاش بعدها تقول مما سلا يبدعه في الشرق. فكيف رباش العلم وشي مما؟ رب دي بالغناء بالموسيقى بالنظر في السفور بل الحياة ربعني قاولي منا وكذلك الصبر على البلاء ثالث صبر رب العالمين يبلغ فهم البلاء اول شيء السكره في الدار تنبلى رب العالمين توجد الدسم مننا الاكتمال الأعضاء. الأعضاء في رحم الام والدنيا اكتمال الصفات الصفات الايمانيه الصفات رب العالمين يتبعها النبي الله, الله الشهوات خات الدنيت اكتمال الشهوات خات الدنيت الشهوات في الفردوس ان والتي تنجم الى باء الرغبات للنفس يضحف عندما يتحدث في رمضان هذا الزوال يقضع يجب أن يقضع 11 شهر يقضع يجب أن يقضع عندما يتحدث في رمضان يجب أن سبحان الله هذه الزوال السقر يسخف يقول الزيتون أسنين النفس المعلمة للجاج أعطيت لفيول كمّل للشون كمّل الظهر كمّل النواع قاعد قدل أعطيت لنقع و بعد الزوال موني أعطيت لفيول او تبرسمو يا واسي برسمو جدة قاع ندير بانجور حلويات شنن كلوه شي در وبانجور مكوشت هادي دارهم دا. تدار اشي لا خويا سخفه فحروم يا وي الدخ من بعد ويش عموني ها صخفة. صخفة. صخفة. هات ما يوضع الفتور لا تدعيه بسين الفريق تلتانين يوون بسي وامان رباطيق بسين الفريق طرف وغربنا فهكمان الشيخ فيهولد النوار فيهولد والو تجمع وكان هذا عندنا عجا الجسد يضعار النفس تملا أفنغه جرم جسد فتلبيت رغبت النفس في الجنة الجنة وانتتيل ما جاعت فيها ما تشتهي الأنفس وتلدو الأعين فيها ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر تخون بتتلازيت أنش يلقوه تخبط لك تنهش نهشة تعاون نهشة لأخوة تنسك في النهشة الأولى يأتي طاير يقول لك كوني يا وليه هو يقول لك كوني يا ولي الله كما أنت في قتلازة تنهرس لحك ترقوه ديني خاطي لا يدام من غان أشتس انتهى اشني يقولني يا ولي الله نصو تاعي بولصوم مشوي بالكمون ومتكي ابدي مدي صوصيط تتد مي تقلي لكاع ربي تير الشكوت فلفل خدموا الثمنه خدموا توجدها ننزل الزباقي سفاني ولا ربي غني لهدا ربي غني لهم ربي غني سدد ها ونهصد فنصبر على البلاء خاطر يوعد البلاء تخلي المؤمن يوعده سلبلاء دا يعود بالمسارجم ولا نبلونكم بشيء انكفتت بشيء من الخوف والجوع وانقسم الموالي والانفس والثمرات وبالشري الصابرين رجعوا لنا الصبر على البلاء ها يقعد اسم تغي قرارس قروار هذا بزاف غفز ها كبده ولي ضعيف ولي عيس ولي, ولي كفر والو الحمد لله ان الله ان لي راجعون راني خرب بباب الله ما رب العالمين الملائكه وهو اعلم بين الحجه يوم القيامه ماذا قال عبدي اسن ملائكه حميدك واسترجع اسن ابن لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحم ها اراني الموت يصبر فربان شي احمد رب العالمين على كل حاجه كل شي احمد ربي كل شي احمد رب العالمين وكذلك من أسباب كذلك تسكية النفس التوبة النصوح والرجوع إلى الله أن نندم التوبة تخاطئ غير السوافج كرامكم الله توبت كل وأن القرن هذه توبة عزب هذه توبة الإمام كل أن توب واردكي لأربية كان المرحمة صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد سبعين مرة وفي اليوم قيل أكثر من مئة مرة قال رب يغفر لي وتبع لي إنك أنت التواب الرحيم الله غفر له ما تقدمه وما تأخر من ذنبه فبتك رجال جاركوه ربي ركعاتين ودمعاتين ربي كريم مدام التولي تفويت الغرب مدام التولي تفويت الغرب ملك المتويخ ناك توران رحمة ربي ترزمنت اتغرته ندمغ ان شاء الله وردكوه المعصيدة اتقل عقسيس غرته ربي يغفر بتمع العباد يا حبيبي تشجع ورد المظالم رد الم لماذا تفعل ذلك؟ تعمل قدسون ماتر اذهب إلى سيكونت ماتر سيكونت با... اه تعمل الديس الباقي الرمضاني فكر الصناعة فكر المعالمة متشد فكر القصارة فكر اليتامة وزع دانق بالتوضى الشافس الناربي ربانوش التوبة التوبة توجي سيلس هذه متى سيتس أزلس أدغويسهم ذاتنا باركة لا لا وتزلس أدغويسهم عندك السحر يا الغرم ناعتين دي الشيغات حمالك سامحي لشغيري سامحي مدني قادر سن الخير كون يومك عزل سامحي شوش تسمحها أمة محمد دي أمة الخير أرباش أمة الخير الرسولي من المغني إن الخير وفي أمتي الخير وفي أمتي, أمتي يلوم الدين الله يجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهكذا وخاصة في هذا الشهر إن شاء الله والدين توضفنا العيد أن نرى مظالم شاء الله أنشجع أن ناري أن نوصع ونتكبر بالعكس ماني وخسني ولي بالله غادي وطلني لبغيت تويا بداتي غردان تسيوين تمورتي صلح غفز ربي ضغطك كيتلاتو كيتلاتو وحدا ديالك دور دور دور شوف الى زيد مازالش يعقب جدو هو جد حبيبي ماتو تعبر ماتو تعبر جيب لي ما بايا جيب العمور جيب الشوشوره جيب البسمار وبس تجلس اشطرت كملش قرقب قرقب دق دق اتوطى كنت مارتو ستبج ناس مارتو كنت جمعنا غفظ الغاشين مينن باشكت شمرت نجمن تضربوش دق دقو ويطلع دق دق دق قلت قم الساعد طرى وصلنا في بحبوحة ازرادي الريال ليه هم ضاهم ليه فرصة عم الحاج لا يدوبها لا يدوبها حبيبي ذركها تشجع رد المظالم عمر الواد عمرته خامت مصر غفت شميد بن الناس عند عمره تخرت ولا عمره شهر النمى ها حق ما نعطلش في الغربان الحق حق أربع النهذة وكذلك يعني من أسباب العرب العالمين أعني زكى نفسيه ربنا والذين جاهدوا فينا لنهذينا وسبلنا وإن الله لما مع المحسنين وعد المجاهدة الدعوة إلى الله لا يزمد عدغلنا فكر النبي صاصر ونجني. لكي دبابا كي لم علمت لكي مسؤولت لكي داخلت وكلنا مسؤولين على الدعوة مسؤولين بالمعروف النعي المنكر رب العالمنا في الآية قل هذه سبيليا ادعو إلى الله على بصرة انا ومن اتبعني الله اجعلنا من تبع محمد صلى الله عليه وسلم أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من مشركين الأمر بالمعروف النعي المنكر لا يقربني أجلا ولا يبعدني رزقا الأمر بما أعرف أن المعكر جون دياني من جلود الله من نصره ماء الله ربنا نسيسا ومن خد له ماء الله هذا الجيل النار هذا يجب أن نسوسم يمت الدين الوقت النار هذا ليس خسارة ربنا رحم الجود النار ضحنا خدمة الخير كانت تمت عماره تمتع اسم الجديد تمتع المعاهد تمتع اسم المدارس ربنا رحم ها يجاوز السن قصصا هشان ديرت نصيوا واش رايكم ان سوسه من ولكن ضروري الحكمه ضروري كذلك الصبر لأن لان الداعي يجب تكون دي شي حكمه الشيخ امس رباط رحم الشيخ داز انت باباش الود مزابه هذه سلم مد مد الدين الزين تي كنت مؤهل للخاطب يبدازعوك الناس باش تجيب الخير بتتجدد الشر تتجدد الشر راه راينا الشد يا ولد مايا الناس تتجدد تجي مدنا الخير بتتجدد الشر وتجدد الخير, شر. شر. شر. لا الخير الله يرحمه بتتجدد مش الخير تتجدد تجد الخير هبا تتجدد مش مد الشر الناس تجد الخير الخيرك ادير الشرط رباني الخير مغاليق الشر يقار النبي صلى الله عليه وسلم توبه توبه شرف وقيل درجه في الجنه طوبة لمن جعله الله مفتح للخير ومغلاقا للشر النفش الخير هام كريس بي هام تسلم تسميدان هام تفضان ضربان واش بي محمد صلى الله عليه وسلم خير وخلق الله ماشي لا رئيس لا لا داعي لا مخلص حتى الغبرة تأجلتها محمد صلى الله عليه وسلم يتسلم على السيبيان هذه ملاقها غلط بورصة السلام عليكم لو تظلت الدرس السجود أدلس الحسن الحسين تجاند دهرس تخروا رايد أداء ليل تدقزل السود جمال 2 ما كانت تظلت ودلع تظلت من قدسون أن تقول ذا ها ما النوار تظلت تعت مربي داي قدسون أن تطلبها الى التفيت ورس ما أين نداد ما ربو السجود للرب سبحانه وتعالى للكريم للرحيم للمنان للحنان جزارة الصالح جت موى جت لعموكات جت ديني قدسني بورص تتجد يا با هامسون سود الجباة تعمار هاي وتسلينا لكسرسوغاس يامني وانديو بابنهم يامني وانديو ممنهم يامني يجو الرحمة تجربة كرون نخدم يامني وانتاو تكفت شو يتاو تكفت ياه شيفاغ ميستر برك وانتاو تكفت ربي يجب أن يكون هناك على ما يحدث السنبان والزوم الوقت السنبان يقولون يا ربي يجب أن يكون هناك فارغة ربي هذا المشاهدة ضروري نجتهد هذا يجب أن نعلم فكرة النبي صلى الله عليه ما إذا كان نقع ندعوه الله سبحانه وتعالى أنت في سفة السن و سلة غافل لا يجب أن يقول المثال الشيخ رباطي رحمه متداني يشانع المثال نقريه و نجلبه الخير إننا صار أهم أنت صديت من حفين تينادواتي من حفس من ربحت الحمد لله هادشي نتو خارجتي من حفس انتي تو على وجهك دي سي جديد دي سي سخار اسي الله تسيرد تنرو تمس فوسله تمجدا ربحت يضربان سيستم شكرتي هو السير باش غتمشي دابا تننجى ناظورو نضحي نصبر ردوش فكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ان شاء الله بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى ايرني الدين ان شاء الله وليتمكنوا صدين خاطر با حتى لاش الدعوه الروح هيمت هذا عاد اعمال فارغه آه. ان شاء الله بالامر المعروف نعم المركب بالدعوه الى الدين تاع حتى ان شاء الله ربي يشتغل مركز هدايه العالم ان شاء الله والدوات ان شاء في المطار هذيا والهدايه تشتغل يوم القيامه يا ربي جواد داوشو مسكسا سبحا تقي جواد دا وكبويا سبحا المصلي سبحا داو تا خصا يد داوس انني بلي اختغردي في خيرات سبحا ديورد الخير لجنه يفو الدعوه تاع حنوت دعوه كنكيري دعوه لوزين خاطي الجيبس تكيت تحتك ديك ليوم ولاش الفورنيسورش تمونك تعاونك تشرك تاع لا تدعو اشيلو من القيامه جبد ديال دايك دا سمجو تشدوا زعما هما شي مسحار هاو يتمنى عا و تشقدوا ليك واش نتشلي السكه الطويله كترجع جهنم انت سببك علاه قلتلي يجروا وصل السوق الله صحا يوزن جبريل عليه السلام وجلده كنقت تمدي تتدمر عنده 600 جناح جناح واحد يغطي ما بين المشرق والمغرب جيبريل عليه السلام يغزى الرجل صالح تقي مصلي الناس رب يخسف سلي قرأته عليها سفي لها يقول يا رب الناس يا رب لدي صالح الناس به فبدأ يغزى المنكر والنهي ابدا السيس ابدا السيس رباني ان شاء الله من الدعاة الله من الامر المعروف النعي المنكر كذلك يعني نختم سل سل سل سل سل سل سل سل سليت رب العالمين بعد ذلك النجيم من عمل صالح من ذكر وهو مؤمن الله يجعلنا الإيمان من عمل صالح من ذكر أو أنت وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نزيينهم وأجرهم بأحسن مكانوا يعملون ربنا وجد حياة طيبة في الدنيا والآخرة وكذلك كانوا السنة من جورا نمو منغرت والسنة من أندهج لذهج يكتفوا فرداناش نكمل في الورع نكمل في ذك الله ان نكمل ان شاء الله, الله, ان الله ندوب بعضانا نسامح بعضانا ندير المضالم نخص بعضانا نجاوس بعضانا نصلعوا بعضانا ربي غنعد نعم ان شاء الله يوم العيد نفرح ان شاء الله العيد نحس جن... كنت نسبت ونتربي اللي الصايم يفرحه فرحته, فرحته عند فتره وفرحته عند لقاء ربه جازم صوت وتسي غير ما هو المغدل؟ دعوه 17 درجات، دعوه 10 درجات، دعوه 700 حسنة يصنط غربي يا رباني إن شاء الله من الصائمين وكذلك رباني البيت إن شاء الله بعد رمضان ما هو عباد رمضان؟ ما عباد الله؟ عمارة المسجد إلى الموت، الصداقة إلى الموت، غد البصر إلى الموت، وتوفيلس إلى الموت رب أننا وعبد ربك حتى يأتيك اليقين هل تنتم بشين فترات؟ انترد مع الهلاء الرمضان انتردوا معه وانوه رمضان وستن بناء صفروا لتزاير والفلسطاسيون جاءوا لبناء هل تقيم الدولة للأسترسيون؟ يتزاير يلا 6 كم السجوم نشين بناء الرمضان السجومان 6 كم اللونين ألاني نعم إن شاء الله عند الموت نفرح إن شاء الله أنا نزوا إن شاء الله بدي نزقى قديموني قديموني صحابة تنتهتن. قال الناس غادلنا القلأ أحباء غادلنا القلأ محمد وصحبه لا تربع تعالى بك بعد اليوم اليوم الراحة وفي القبر يفرش من الجنة ويكسل من الجنة ويعطر من الجنة وتفتح له نافذة الجنة ويرى مقاده في الجنة ويقول له الملكان نوم نومة العروس نوم نومة العروس تريد, تريد شبرك الدنيل تريد السج تريد تمسغنو تعافره لأن القابض على ديني في أخذ الزمان كل قابض على الجمر رب أغني قوى إن شاء الله استعد يهدي أنا يسوف حتى إن شاء الله وقت قليل أن نفرح إن شاء الله صل المذاكرة نفرح صل المجالس رب أغني إن شاء الله عمليا في حياتنا اليومية واستغفر الله العظيم وتوب إليه اعوذ بالله السميع العليم من بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات والارض رب العرش الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى عليه انك حميد اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن تعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وابصارنا وقواتنا محيتنا واجعل الورت منا واجعل طهرنا على من ظلمنا ونصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا ابرغ علمنا ولا تصلط علينا بدون بنملخ فكفينا ولا يرحمنا اللهم اكرمتنا بعشر اوائل من رمضان اللهم اجعلنا فيها من المرحومين واكرمتنا بعشر التانية من رمضان اللهم اجعلنا فيها من مغفورين اللهم اكرمنا بتمام رمضان واجعلنا فيها من معتقين من النار اللهم اكرمنا بليله القدر اللهم اكرمنا بليله القدر اللهم اغفر ذنوبنا واغفر تقصيرنا واغفر ضعفنا وتب علينا توب الرحيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر اللسانه من كذب وطهر اعيننا من خيانه وطهر اعيننا من خيانه وطهر اعمالنا من الرياء وطهر اموالنا من الربا وطهر أموالنا من الربا اللهم نعود بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب ومن دعاء لا يستجاب اللهم ارحمنا فوق الأرض ورحمنا تحت الأرض ورحمنا يوم العرض اللهم نتدع لنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا دنبني اللي غفرته ولا همما إلا فرجته ولا ديناً لقديته ولا مريض إلا شفيته ولا مسلماً ميت إلا ولا مسافراً لكت سلامته ولا ولداً نصلحته ولا ولداً نصحته ولا ولداً أصلحته ولا, ولا, أصلحت ولا, ولا, أصلحت ولا طالب علم إلا ولا داعياً في سبيلك إلا ولا ظالماً إلا هديته ولا ضالاً هديته اللهم نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء عن الناس ونسألك الغناء عن الناس اللهم اشأل خير عمالنا خوتمها وخير يامنا يوم لقائك اللهم أنت الذي قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدائز أدعاني اللهم أننا دعوناك في هذا الشهر المبارك في هذه الليلة المباركة في هذا المجلس المبارك في خير البقاء اللوح ما اقبلنا ولا سودنا اللوح ما زدنا ولا تقصنا اللوح ما نعود بك من سلب بعض العتاء اللوح ما خرج اليهودية من بيوتنا وبيوت المسلمين اللوح ما ادخل القرآن في بيوتنا اللوح ما ادخل الحياء في بيوتنا اللوح ما اجعل بناتنا كبناة الصحابة واجعل نساء نساء الصحابة واجعلنا كالصحابة اللوح ما اجعل الخير أعمال لناخ واتما وخير يامنا يونى قائك رب ارحمهما كما ربينا صغيرة رب ارحمهما ك ربنا هب لنا من زواجنا ودرياتنا قرة لا تعيش على المتقين أماما رب اغفر ورحم وانت خير الرحمين اللهم سلك توبة النصوح قبل الموت وشهادة عند الموت والفردوس الأعلى بعد الموت اللهم تبتنا عند سكرة الموت اللهم تبتنا عند سؤالك المنكر اللهم اسكن من حوض حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربات الله عن ذكرهم وأبدأ Antán اللهم سألك اسكننا الفردوس العالي بجوار حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك دعوؤboutim ربي اغفر ورحمه يا خب اللهم صلay وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت وبارك على سيدنا محمد وارله إنك central الحمد المجيد سبحان ربك رب العزت LLC والسلام على المرسلين وال